Book two 2 2 2 الجدّة يون إيانا. هو وهي هو وهي باتكة الأب. الأب ماتي الأم. الأم يون إيانا هو وهي هو وهي ابن الابن الابن داتشكام يون ويانا هو وهي هو وهي برات الاخ, الاخ شأسترا الأخت, الأخت هو وهي هو وهي العم أو الخال العم أو الخال تيوْتكا العمه أو العمّة أو الخالة يون إيانا هو وهي هو وهي мы ساميا نحن عائلة نحن عائلة ساميا نمالايا العائلة ليست صغيرة العائلة ليست صغيرة سمياها لكيا العائلة كبيرة العائلة كبيرة